ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل أ انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أ ن د ا ذلك رب العالمين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 بربكم أرداكم فان أ ص ب ح ت م من ل خ ا س ر ي فإن يصبروا فالنار مثوى لهم و إ ن يستعتبوا فما هم من المعتبين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 من بعد ض ر أمسته ل ي ق و ل ن ه ذ ا ل ي وما أظن الساعة أظن ت و ر محمد و ر ج ع ت إلى ر ب ي إن ل ع ن ا ب ل س ن ي